وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَأَصْلِحُوا خَيْرًا وَأَحْضِرُوا النَّافُسَ الشُّهَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَحْكُمُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ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 وكان الله سميعا فصيرا